قال الإمام الزركشي رحمه الله في كتابه الموسوم بالبرهان في علوم القرآن فصل في علوم القرآن قال رحمه الله ذكر القاضي أبو بكر ابن العربي في كتاب قانون التأويل إن علوم القرآن خمسون علما وأربعمائة وسبعة آلاف علم وسبعون ألف علم. إبى كم؟ آه بيقول هذا هذه علوم القرآن. ليه؟ قال على عدد كلم القرآن مضروبة في أربعة. إبى العدد ده. اقسمه على أربعة. إبى دك إيه؟ كلمات القران يبقى هذا الكلام قاله القاضي أو بكر بيقول قال بعض السلف ليه كده يعني كل قال اذ لكل كلمة ظاهر وباطن وحد ومقطع طبعا كلمه ظاهر وباطن هذا على اطلاقها فيها يعني فتح باب عظيم للتحريف الذي يسمى تأويلا ونحن نعلم أن الأصل في الكلام حمله على ظاهره قال وهذا مطلق دون اعتبار تراكيبه وما بينها من روابط وهذا ما لا يقصى ولا, يعلم ولا, ولا يعلمه إلا الله عز وجل يعني كإني كمان بيقول إن ما قاله ابن العرب إن هذا العدد هو عدد علوم القرآن ده باختلاف ايه ده بغض النظر عن الايات والتناسب والرغوب بينها وما قبلها وما بعدها لو فتحنا ببقى كده بقى فيه اكبر من كده بكثير مما لا يعلمه الا الله قال وام علوم القران ثلاثه اقسام يبقى دي الخلاصه بقى اللي تهمك بقى ان علوم القران ايه على الرغم من العدد الكثير دي كلها على ثلاثة اقسام وهي توحيد وتذكير واحكام دي اقسام ايه اقسام علوم القرآن التوحيد والتذكير اللي هو الايه المواعظ المواعظ ان الله نعم يعظكم به والاحكام سواء كانت احكام عبادات أو ايه او معاملات قال فالتوحيد تدخل فيه معرفة المخلوقات ومعرفة الخالق سبحانه باسمائه وصفاته وافعاله تعرف الخالق وتعرف من الخلق ما يدلك على الايه على الخالق والتذكير اللي هو الوعظ المواعظ والرقائق ومنه الوعد والوعيد والجنة والنار وتصفية الظاهر والباطن ما المراد بهذا بقى ظاهر الانسان وباطن الايه الإنسان ده بالنسبه لظاهر الإنسان وباطن الانسان من المواعظ في القرآن الدعوه إلى التصفية التصفية التي عبرنا عبر عنها بعضهم بالتخليه والتحليه التصفيه هي التخليه والايه والتحليه يعني القرآن ينهى عن مساوي الأخلاق وبعدين يامر بايه بمحاسنها ومن أجمع آية في ذلك ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي باسمه التصفية أو التخلية والإيه والتحلية. تتخلى عن الرذائل وتتحلى بالإيه بالفضائل والأحكام ومنها التكاليف كلها وتبين المنافع والمضار والأمر والنهي والندب يعني هذا تقسيم مهم ان علوم يقول هي الإيه؟ الاصل الأم هي ان الاصل يقول ان الاصل يقول ان الاصل يقول ان الاصل يقول ان الاصل يقول ان الاصل يقول ان والأحكام, التوحيد والتذكير والإيه؟ والأحكام. فالأول منه قوله تعالى وإلهكم إله واحد ففيه التوحيد كله في الذات والصفات الأفعال واحد في ذاته فلا ثاني له وواحد في صفاته فلا شبيه له وواحد في أفعاله فلا شريك له والثاني وهو التذكير منه قوله تعالى وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وأما الثالث وهو الأحكام فمنه قول تعالى وأنحكم بينهم بأدئة أقسام أو أم علوم القرآن الثلاثة والأدلة عليها التوحيد وإلهكم إلى نوع التذكير وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين فذكر إنما أنت مذكر الأحكام وأن بينهم قال ولذلك قيل في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص قل هو الله أحد قال إنها تعدل إيه ثلث القرآن قال عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه افشدوا، فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن فشدوا أن اجتمعوا. اجتمعوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن اجتمعوا وامتلأ المزل بهم فخرج فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل فقال سأقرأ عليكم ثلث القرآن وإيه اللي حصل فلما علم ما بهم خرج فأخبرهم قال أني وعدتكم أني سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا وإنها يعني قل الله أحد تعدل ثلث القرآن ليه بقى قال تعدل ثلث القرآن قيل في الأجر قيل في الايه في الأجر يعني ليقرأ قلوا والله أحد يبقى ياخذ أي من الثواب تلت ثواب من قرأ القران كله وذلك فضل يتي من يشاء وقيل ثلثه في المعنى ليه بقى قلوا والله أحد تعدل ثلث القرآن لأنها قلنا القرآن ثلاثة أقسام وقلوا والأحد اجتمت عليه القسم الأعظم هو التوحيد ها؟ التوحيد بأنواع الثلاثة الصفات والذات والأفعال فلذلك قيل لها ثلث القرآن ولهذا المعنى صارت فاتحة الكتاب أم الكتاب أم الكتاب يعني إيه؟ يعني أصله برضه، لأن فيها الأقسام الثلاثة فأما التوحيد أما التوحيد فمن أولها إلى قوله يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا هو الإيه؟ التوحيد وأما الأحكام فهو إياك نعبد وإياك نستعين وأما التذكير فمنه قو... فمن قوله اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره فصارت هذه الفاتحة بهذا البيان أماً أي أصلا للقرآن لأنه يتفرع عنها كل نبت الأم يخرج من الإيه؟ الأولاد والفاتحة أم القرآن لانها أساسه وأصله ومنها يتفرع القرآن كله في بيان ما اشتملت عليه وقيل صارت اما لأنها مقدمة على القرآن بالقبليه والأم قبل الإيه؟ البنت وقيل سميت فاتحة لأنها تفتح أبواب الجنة على وجوه المذكورة في مواضعها وقال أبو الحكم ابن برجان في كتاب الإرشاد وجملة القرآن تشتمل على ثلاثة علوم علم أسماء الله تعالى وصفاته ثم علم النبوة وبراهينها ثم علم التكليف والمحنة قال وهو أعسر لإغرابه وقلة انصراف الهمم إلى تطلبه من مكانه وقال غير القرآن يشتمل على أربعة أنواع من العلوم أمر ونه وخبر واستخبار وقال غير ستة وزاد على هذه الأربعة الوعد والوعيد وقال ابن جرير الطبري القرآن يشتمل على ثلاثة أشياء التوحيد والأخبار والديانات ولهذا قال صلى الله عليه وسلم قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن وهذه الصورة تشمل التوحيد كله وقال علي ابن عيسى القرآن يشتمل على ثلاثين شيئا الاعلام والتنبيه والأمر والنهي والوعد والوعيد ووصف الجنه والنار وتعليم الإقرار باسم الله تعالى وصفاته وافعاله وتعليم الاعتراف بانعام والاحتجاج على المخالفين والرد على الملحدين والبيان عن الرغبه والرهبه الخير والشر والحسن والقبيح ونات الحكمة وفضل المعرفة ومرح الأبرار وذنب الفجار والتسليم والتحسين والتوكيد والتفريع والبيان عن ذنب الاختلاف وشرف الأداء قال القاضي أبو المعالي عزيزي وعلى التحقيق أن تلك الثلاثة التي قالها ابن جرير تشمل هذه كلها بل أضعافها يبقى إيه القرآن علوم كام أم علوم قرآن كام ثلاثة كل ما يتفرع بقى انت يتفرع من من الثلاثة دي يبقى بقى ثلاثين نوع زي ما قال ابن علي بن عبي عيسى أو ستة لاب زي ما قال في المقدمة أو غيره هي كلها على كثرتها ترجع إلى ثلاثة وهي التوحيد والتذكير والأحكام التوحيد والتذكير والأحكام وقال غيره علوم ألفاظ القرآن أربعة الإعراب وهو في الخبر والنظم وهو القصد نحو واللائي لم يحضم معنى باطن نظم بمعنى ظاهر إيه بقى واللائي لم يحضم الآية تقول إيه؟, إيه واللائي يئسن من المخيض من نسائكم إذا ارتبتم فعدتهن ثلاثه إيه أشهر واللائي لم يحض يعني إيه واللائي لم يحض يعني واللائي لم يحض ما فعدتون أيضا إيه ثلاثة أشهر وقول قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق كانه قيل قالوا ومن يبدأ الخلق ثم يعيده خليب من الكلام السؤال أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول المشركين قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده ثم أمره أن يقول قل الله يبدأ الخلق ثم يعيد قال أنه قيل ومن يبدأ الخلق ثم يعيده يعني كذا يقول إيه ليس من شركائهم من يبدأ الخلق ثم إيه ثم يعيده. ولكن من هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده؟ فقالوا قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل الله يبدع الخلق ثم عيده هذا لبظ ظاهر نظم بمعنى الباطن ايه بقى الباطن اللي هو المعنى المتضمن يعني او المسكوت عنه يبقى مش يعني الباطن اللي هو معنى الايه الشيء المسكوت ايه المسكوت عنه والتصريف في الكلمه من علوم الفاظ القرآن التصريف كاقسط بمعنى ايه عدلة. أقصط بمعنى ايه عدل وقصط بمعنى جار واقسط إن الله يحب المقصطين الإقصاطين الإيه العدل وأما القاصطون فكانوا لجنما حطب قصط يعني جار وبعد ضد قرب وبعد وبعد هلك بعد ضد إيه قرب قرب وبعد بما هلك دا تصريف الكلام في الايه في القران والاعتبار وهو معيار الانحاء الثلاثه اللي هي الاعراب والنظم والتصريف بخلي بالك بقى بيقول علوم الفاظ القرآن اربعه الاعراب والنظم والتصريف النوع الرابع الاعتبار وهو معيار هذه الايه الثلاثه التي قبله وبه يكون الاستنباط والاستدلال بالاعتبار يكون الاستنباط والاستدلال قال وهو كثير منه ما يعرف بفحو الكلام ومعنى اعتبرت شيئا طلبت بيانه الاعتبار اي الاعتبار التبيان الاعتبار بمعنى الايه التبيان وتقول اعتبرت الشيء يعني طلبت ايه بيانه ومنه عبرت الرؤية يعني ايه بينتها قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل أحلام بايه بعالمين التعبير معناه الايه التبيين وقد قال تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايد المؤمنين ثم قال فاعتبروا فاعتبروا يا اولي الابصار فدل على ان انتقامه سبحانه باخراج الكفار بل الناضير من ديارهم بالاول الحشر دل على ان لا تواب هو الذي اخرج الذين كفروا من ديارهم لايه لاول الحشر الحش الحشر مدى في أول إبا في إيه إبا في آخر مدى في أول إبا في إيه إبا في آخر وكان هذا في بل النضير ثم أهل مجران ما ظننتم أن يخرجوا إلا بنبأ وأنهم يستقلون عدد من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء فيه دليل على أن الإخراج مثل العذاب في الشدة إذ جعله بدلا ولولا أن كتب الله عليه الجلال لعذبهم في الايه في الدنيا فكان اخراجهم من ديارهم بدل الايه بدل العذاب ما عذبهمش ولكن اخرجهم من ديارهم يبقى اخراج الانسان من دياره تعذيب ايه تعذيب له وشبق شيء على النفس هو أن يخرج الإنسان من ايه من بلده وموطنه ومحل اقامته ومسقط راسه ولذلك فإن من العقوبات المشروعة النفش خارج البلاد إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو ينفوا من الأرض فالنفي خارج البلاد تعذيب وقد يتعدد الاعتبار الاعتبار قد يتكرر ويزداد نحو اتاني غير زيد واحد يقول ايه اتاني غير زيد تفهم انت منها ايه ان واحد تاني جه مش هو زيد قال لا يعني اتياه اتاني غير يعني زيد يعني مش زيد لوحده اللي جه لا ده يجيه ايه واحد تاني غيره اتاني غير زيد ويحتمل اتاه غيره لا هو لو شئت أن لم أفعل أمرتني أو نهيتني قال الله تعالى حكاية على مشكين أنهم قالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من ايه من شيء رد عليهم بأن الله لا يأمر بالفحشات بدليل قول والله قولهم والله أمر هذا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله ايه أمرنا بها فقالت على قل إن الله لا يأمر بالفحشاء وقالت على وإذا حللتم فاصطادوا فالاعتبار إباحة إيه؟ إباحة الصيد ومن الاعتبار ما يظهر بآي أخر كقوله تعالى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا هي؟ يعني إيه فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا قال هذه تعتبر بآخر الواقعة بآخر الواقعة إيه يعني آخر الواقعة فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين ثم بين ايه أقسام الناس عند الوفاة فأما إن كان من المقربين وأما إن كان من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فربنا بيقول في آخر فاطر فاذا جاء جلهم فان الله كان بعبالي بصير يعني ايه بقى يعني كان بصيرا وعليما بمنازلهم التي يستحقونها حسب ما بينا في ايه في اخر الواقعه فهم؟ يبقى من الاعتبار ما يظهر بايه بايات اخرى فاذا جاء جلهم فإن الله كان بعبالي بصيراً بصيراً بـأيه بصيراً بمنازلهم التي يستحقونها بأعمالهم كما بينا في آخر الايه الواقع بصير بمن هو من المقربين وبصير من هو من أصحاب اليمين وبصير من هو من أيه من المكذبين الضالين ومنهما يظهر بالخبر بالخبر يعني الحديث يعني في في القرآن آيات تفصل بآيات لما قلنا سابقا أحسن طرق التفسير تفسير القرآن بالإيه بالقرآن فمن الآيات ما يفصل بآيات ومنها ما يفصل بالخبر أي بالحديث قال الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزلوا على قلبك بإذن الله أي يعني من كان عدوا لجبريل فإنه نزلوا على قلبك بإذن الله يفسر الحديث أن اليهود قالوا لو جاء بهذا القرآن ميكائل لا اتبعناك يا محمد لأن ميكائيل يأتي بالخير أما جبريل لا يأتي بالخير فلو كان ميكائيل كنا ايه كنا تبعناك ومن ضروب النظم قالوا تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إن حمل على أن يعتبر أن العزة له لم ينتظم به ما بعد وإن حمل على معنى أن يعلم لمن العزة انتظم من كان يريد العزه فلله العزه العزه لمين العزه لله يعني مملوكه لله مملوكه لله هو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه وتعالى كانت هذه مقدمه من المؤلف رحمه الله عليه في بيان انواع علوم الايه القران ثم بدا في بيان هذه الانواع نوعا نوعا وبدأ بالنوع الأول وهو معرفة أسباب النزول معرفة أسباب النزول قال وقد اعتنى بذلك المفسرون في كتبهم المفسرين اهتموا بإيراد أسباب النزول في كتب التفسير وأفردوا فيه تصانيف وأفردوا في أسباب النزول أيه مؤلفات ومصنفات خاصة في اسباب النزول يعني في كتاب اسمه اسباب النزول بس لما تقرا في تفسير الطبري وابن كثير والقرطبي تلاقي ضمن التفاسير أسباب النزول لما تيجي ايه يقول لك سبب هكذا كذا هذا اصب كتاب تفسير لكن جاب ايه سبب النزول لكن العلماء اهتموا بهذا النوع من علوم القرآن وافردوا له مصنفات فاستحت عنوان إيه أسباب النزول من هؤلاء الأئمة الكبار الذين اهتموا بالتصنيف في آزاب النزول علي ابن المديني شيخ مين؟ شيخ البخاري ومن أشهر المصنفات في آزاب النزول المصنف الواحدي وأخطأ من زعم أنه لا طائل تحته الشيخ بدر الدين الزركشي بيرد على من يضع من قدر كتاب سب النزول الواحد يقول أخطأ من زعم أنولا فائدة في لجريانه مجرى التاريخ قال وليس كذلك لا انتهى الكلام ومن أشهرها تصنيف الواحد في ذلك وانتهى الكلام على كده وأخطأ من زعم أنولا طائل تحت خلي بالك من ضرورة أن تفهم عود الضمير الضمير عائد على إيه؟ ها؟ عشان كده لازم يعني زي ما بيقولوا من علم الوقف والابتداء لازم من علم الوقف والايه والابتداء تعرف اين تقف واين تبتدئ او بماذا تبتدئ علشان المعاني تتصل انا قلت واخطا من زمان انه ولا طلعت ظننت ان المؤلم بايه بيرد على من يضع من مصنف الواحد لكن هو انتهى الكلام يبقى قال من اشهر من صنف في ازاب النزول عالب للمدينة ومن أشهر مصنفات مصنف الواحدة وانتهى الكلام وبعدين يقولوا وأخطأ من زعم أنه لا طائل تحته اللي هو تحت علم أزاب النزول يعني في ناس بيقول لك أن أزاب النزول فما لهش فايدة ده عبارة عن تاريخ عبارة عن تاريخ قال ليس كذلك بل له فوائد ما هي فوائد معرفة أسباب النزول أنا لما أعرف ساب نزول هذه الآية كذا وكذا هستفيد إيه قال بل له فوائد منها وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه هذا الحكم يعني ايه اللي دفع اليه ايه, إيه اللي دفع اليه القصة إيه؟ المشهورة يا ايها النبي لما تحرم ما حل الله لك قد فرض الله لكم تحله ايمانكم ايه السبب؟ القصه المشهورة المشهوره فمن فوائد معرفه سبب النزول وجه الحكمه الباعثه على تشيل الحكم ومنها تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبره بخصوص السبب والكلام ندرسنا بقى في إيه؟ في علم الأصول هذه العبرة بخصوص السبب ام بعموم الايه اللفظ فمن فوائد معرفة اسباب النزول تخصيص الحكم به عندما يرى ان العبرة بخصوص الايه السبب وان كنا نقول العبرة بعموم الايه اللفظ لكن الذين قالوا العبرة بخصوص السبب يستفيد من معرفة اسباب النزول تخصيص الحكم بايه بسببه ومن فوائد معرفته الوقوف على المعنى الوقوف على المعنى أنا لما أعرف سبب نزول الآية معناها يتجلى لي ويظهر ويتضح قال الشيخ أبو الفتح القشيري بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز بيان السبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز وهو أمر تحصل للصحابة بقراء تحتف بالقضايا الواساب النزول الصحابة إيه؟ حصلوه بقراء تحتف بالقضايا ومن فوائده أنه قد يكون اللفظ عاما ويقوم الدليل على التخصيص فإن محل السبب لا يجوز إخراجه بالاجتهاد والاجتماع والإجماع كما حكى القاضي بكر في مختصر التقريب قال لأن دخول السبب قطعي أما ينزل الآية أو ينزل الحكم على سبب لا شك أن أول ما يشمل الحكم يشمل إيه؟ من كان سببه لأن دخول السبب قطعي ونقل بعضهم, ونقل بعضهم الاتفاق على أن لتقدم السبب على ورود العموم أثر ولا التفات إلى ما نقل عن بعضهم من تجويز إخراج محل السبب بالتخصيص لأمرين أحدهما أنه يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهذا لا يجوز والثاني أن فيه عدولا عن محل السؤال وذلك لا يجوز في حق الشارع لأن لا يلتبس على السائل واحد يسأل أنه عمل كذا فقال له الشارع عليك كذا هل نقول ان السبب لا يشمل الحب؟ ده هو السبب ده هو يشمله ابتداءا وبعدا يمتد إلى إيه؟ إلى غيره واتفقوا على أنه تعتبر نصوصية في السبب من جهة استحالة تأخير البيان عن وقت الحادة وتؤثر أيضا وراء محل السبب هو ابطال الدلالة على قول والضعف على قول ومن الفوائد أيضا دفع توهم الحصر دفع توهم الحصر يعني ايه دفع الحصر يعني مثلا قال الله تعالى قل لا أجد فيما اوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم سفوحا أو لحم خنزين فنورس أو فسقا أهل لغيله به ابا ظاهر الايه ان المحرمات محصوره في ايه في هذا الايه في هذا اللوم وفي هذا النص قال لك لما تعرف سبب النزول تدفع توهم الايه تدفع توهم الخاص قال الشافعي ما معناه في معنى قول الله تعالى قل لا اجد الى اخره ان الكفار لما حرموا ما أحل الله واحلوا ما حرم الله وكانوا على المضادة والمحاده جاءت الآية مناقضة لغرضه فكانه قال لا حلال إلا ما حرمتموه ولا حرام إلا ما أحللتموه نازلة منزلة من يقول نازلا منزلة من يقول لا تأكل اليوم خلاوة فتقول لا آكل اليوم إلا الحلاوه واضح <تصفيق> مفهوم غير حلاوة. مش غير حلاوة. والغرض المضاد للنفي والإثبات على الحقيقة فكانه قال لا حرام إلا ما حللتموه من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهله لغير به أما السائبة والحام والوصيلة فليست إيه؟ فليست حراما إما قل لا أجد في فيما اوحي الي محرما جاء للرد على المشركين في تحريمهم ما احل إيه ما احل الله قال إمام الخرمين وهذا في غاية الحسن استنباط جميل جدا وفهم دقيق جدا يقول إمام الخرمين ولولا سبق الشافعي إلى ذلك لما كنا نستجيز مخالفة مالك في حص المحرمات فيما ذكرته الآية وهذا قد يكون من الشافعي أجره مجرى التأويل ومن قال بمراعاه اللفظ دون لا يمنع من التأويل وقد جاءت آيات في مواضع اتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابها كنزول آية الظهار في سلامة ابن صخر وآية اللعان في شان هلال بن اميه ونزول حد القذف في رمات عائشة رضي الله عنها ثم تعد إلى غيرهم وإن كان قد قال الله سبحانه والذين يرمون المحصنات فجمعها مع غيرها إما تعظيما لها لأنها الأم المؤمنين ومن رمى أم قوم فقد رماهم وإما للإشارة إلى التعميم ولكن الرمات لها رضي الله عنها كانوا معلومين فتعدى الحكم إلى من سواه فمن يقول بمراعاة حكم الله كان الاتفاقها هنا هو مقتضى الأصل ومن قال بالقصر على الأصل خرج عن الأصل في هذه الآية بدليل ونظير هذا تخصيص الاستعاذة بالإناث في قوله تعالى من شر النفاثات في العقد لخروجه على السبب هو أن بنات لبيد سحرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا قال أبو عبيد وفي نظر فإن الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم هو لبيد ابن الأعصم كما جاء في الصحيح مش بناته بيقول ليه قال ومن شر النفاثات في العقد النفاثات الايه الساحرات من شر السحرة الرجال يعني كيف استعيد منهم قال الخصة النساء بالذكر لأن التي سحرن النبي صلى الله عليه وسلم هن بنات لبيد قال هذا خطأ الذي سحره هو لبيد ابن الأعصى وقد تنزل الآيات على الأسباب خاصة وتوضع كل واحده منها مع ما يناسبها من الايه رعايه لنظم القران وحسن السياق فذلك الذي وضعت معه الايه نازله على سبب خاص لمناسبه اذ كان مسوقا لما نزل في معنى يدخل تحت ذلك اللفظ العام او كان من جمله الافراد الداخله وضعا تحت اللفظ العام فدلاله اللفظ عليه هل هي كالسبب فلا يخرج ويكون مرادا من الايات قطعا أو لا ينتهي في القوة إلى ذلك لأنه قد يراد غيره وتكون مناسبة مشبهة به فيه احتمال واختار بعضهم أنه رتبة متوسطة دون السبب وفوق العموم المجرد مثل قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فإن مناسبتها للآيات التي قبلها وهي قوله تعالى ألم تر إلى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين امنوا سبيلا إيش بقى مناسبة إن الله يأمركم أن تعدوا على إلى الآية هيا أن ذلك إشارة إلى كعب بن الأشرف اللي هو مين اليهودي رئيس مين بني قريضه كان قد قدم الى مكه وشاهد قتل بدر وحرض الكفار على الاخذ بثارهم وغزو النبي صلى الله عليه وسلم فسالوه من اهدى سبيلا النبي صلى الله عليه وسلم او المشركون فقال انتم كذبا منه وضلال لعنه الله فتلك الايه اللي الم تر الى الذين اوتوا نصر كتاب في حقه وحق من شاركه في تلك المقالة وهم أهل كتاب يجدون عندهم في كتابهم بعث النبي صلى الله عليه وسلم وصفته وقد أخذت عليهم المواثيق الا يكتموا ذلك وأن ينصروه وكان ذلك أمانة لازمة لهم فلم يؤدوها وقانوا فيها فناسب أن يأتي بعد ذلك الأمر بأداء الأمانة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى, إيه؟ إلى أهلها إيه؟ أما تسأل من اهدى فلان أم فلان دي أمانة دي أمانة لازم تنطق بالايه بالحق فمن كتم الحق فقد خان الأي فقد خان الأمانة قال ابن العربي في تفسيره وجه النظم إن الله يأمركم وما قبلها أنه أخبر عن كتمان أهل الكتاب صفة محمد صلى الله عليه وسلم وقولهم إن المشركين اهدى سبيلا فكان ذلك خيانة منهم فانجر الكلام إلى ذكر جميع الأمانات ويرد فيها إيه؟ إن الله يمكن أن الأمانات بالعام أمانات جمع ويدخل فيها إيه؟ أمانة الإيه؟ الشهادة ولا يرد على هذا أن قصة كعب بن أشرف كانت عاقب بدر ونزول إن الله يأمركم في الفتح أو قريبا منه يعني ايه بيقول لك ايه هذا الكلام الذي ذكرناه من مناسبة الآية لما قبلها لا يعترض عليه بقول ايه إن الله يأمركم نزل سنة ايه فتح مكة وقصة كعب بن أشرف كانت سابقة لها فبين ايه سنين فكيف يقال إن هذه مناسبة لهذه قال لأن الزمان إنما يشترط في سبب النزول ولا يشترط في المناسبة أنا أقول لكش هذه الآية كانت سبب نزول ايه كذا لكن المناسبة بينهما وفي فرق بين سبب النزول وفرق بين الإيه؟ المناسبة ومن فوائدي هذا العلم علم اسباب النزول إزالة الإشكاء إزالة الإشكاء إزاي قال ففي الصحيح عن مروان بن الحكم أنه بعث إلى ابن عباس يسأله يقول لئن كان كل امرئ فرح بما اوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون ولا تحسبن الذين يفرحون لا تحسبن الذين يفرحون ما أتوا ويحبون أن يحمدوا ما فعلوا فلا تحسبنهم بما من العذاب فمروان بن الحكام بيقول يا ابن عباس إحنا كده كلنا إيه معذبين كلنا بنفرح بما أوتينا وبما أتينا فقال ابن عباس سألهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بس هذه الآية هي لا تحسبن نزلت في أهل الكتاب ثم تلا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا بيثا قليلا فبئس ما يشر ثم قال لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا الآية قال ابن عباس سألهم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره فخرجوا وقد أروه أنه قد أخبروه بما سألهم عنه فاستحمدوا بذلك إليه وفرحوا يؤوتوا من كتمانهم ما سألهم عنه يعني النبي عليه الصلاة والسلام سأل اليهود عن إيه؟ عن أشياء فأجابوه بخلاف ما يعرفون فأجابوه بخلاف إيه؟ ما يعرفون ثم قالوا إحنا أنت, إنت سألتين وجوابناك أوه إذا إحنا لنا يعني إيه؟ لنا من عليك سألتنا وجاوبناك يبقى انا عليك ان يحمدهم على نوم ايه اجابوا لما تسال واحد عن حاله ويدلك يبقى تفضل عليك فحبوا ان يحمدوا مع انهم كتموا ما يعرفون من الحق ولم يظهروا فكانت الايه سبب يبقى انت كده ما تعرف اسباب النزول يزول عندك ايه اشكاله طب حد نفس التفسير بقى هنا ايه التفسير بقى تفسير النبي عليه الصلاه والسلام نفسه لما نزلت إيه؟ لا مش نبقى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم قالوا احنا أكلين يا رسول الله ومن منا لم يظل نفسه فقال ليس ذاك لكن اقراوا ان الشرك لا ظلم عظيم قال بعضهم وما أجاب بي ابن عباس عن سؤال مروان لا يكفي لأن اللفظ أعم من السبب ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور أي المعنى الحديث هذا الحديث رواه البخاري في كتاب النكاح بسنده عن هشام قال خدثتني فاطمة عن أسماء أن امراه قالت يا رسول الله إنني ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني فقال صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور المرأة بتقول يا رسول الله أنا لي أحدى ضرة فأنا عايز أكيدها شوي عايز كل يوم يقول جوزي جبلي وجوزي ودالي وجوزي عملي وهو ما, عملش وهو ما عملش فقال المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور كالبس ثوبي يزور يعني واحد لابس ثوب واحد وبيبين الناس ان هو ايه ان هو ايه؟ ازاي ده يا محمد مش, مش عارف ازاي <تصفيق> كان في زمان ما اعرفش هي ولا لا كان في زمان بلوفرات بسمها بسبعه بلوفرات ايه سبعة وبعدها لها رقبه واحده بس يعني حاطين البلوفر الرقبه فانما الواحد كان يلبس البلوفر ده فاذا تفكر لبس ايه بلوفر ايه واحد برقبه واحد بدون ايه بدون المجب في حين هو ايه ثوب واحد بواحد بس اينها قال وانما الجواب ان الوعيد مرتب على اثر الامرين المذكورين وهما الفرح وحب الحمد لاعليهما انفسهما اذ هما من الامور الطبيعيه التي لا يتعلق بها التكليف امرا ولا نهيا يعني أنا الفرح ده أمر فطري، الفرح أمر فطري، فلا يحم فلا يذم المرء عليه إلا إذا تعداه إلى إيه؟ إلى ما حرم الله. كما أن الغضب أمر فطري، لا يذم سن عليه إلا إذا تعداه إلى إيه؟ إلى ما حرم الله. فإذا أنت فرحت بنعمة الله عز وجل واعترفت بفضل الله عليك وشكرته، إيه هذا فرح إيه؟ محمود؟ أما الفرح المذموم هو أن ينسى فضل الله. وينسب الفضل إليه نفسه ولا يشكر الله كما فعل قارون قال المؤلف قلت لا يخفى عن ابن عباس رضي الله عنه أن اللفظ أعم من السبب لكنه بين أن المراد باللفظ خاص ونظيره تفسير النبي صلى الله عليه الظلم بالشرك كما ذكرنا كذلك أيضا من الآيات المشكلة التي بمعرفه سبب النزول يزول الاشكال عنها قالوا تعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا عملوا الصالحات واحد يقول ايه كل حرام واتق الله واشرب حرام واتق الله خد بالك انت كده لا جناح عليه طبعا هذا إيه خطا انما الايه نزلت في مين فلما نزل تحريم الخمر في سوره المائدة قالوا يا رسول الله اخواننا الذين كانوا يشربونها قبل ذلك فنزلت الايه ليس على أن نقم ليمه وهي حلال ولو حرمتهم احياء لتركوها كما تركتموها ومن ذلك قوله تعالى مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ قال قد اشكل معنى هذا الشرط على بعض الائمه ان انتابتم يعني معناته ايه يعني لو ما شككتوش يبقى العده وَاللَّا إِيَا إِسْنَا المحيض الْمَحِيْضِ مِنْ يَسْأَيْا إِنْ ارتَبْتُمْ خلي ثَلَاثَةَ أَشْرَ إِنْ ارتَبْتُمْ فَعِدَتْهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْرَ طبعا ما ارتبت اجتباع لعدة ايه اربع ولا اكتر ولا اقل قال وقد بيّنه سب النزول رؤية ان ناسا قالوا يا رسول الله عرفنا عدة ذوات الاقراء والمطلقات وتربصنا فر فما عدة الله لم يحض من الصغار والكبار فنزلت فهذا يبين معنى إن ارتبتم أي إن أشكل عليكم حكمهن وجهلتم كيف يعتددن فهذا هو إيه حكمهن ومن ذلك قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فإنما تؤل فتم وجه الله فإن لو تركنا مدلول اللغة لاقتضى أن المصلي لا يجب عليه استقبال القبلة سفرا وهيه ولا حضر خلاص، فإنما توله فثم وجه الله لكن ساب النزول عارفينه ولا لا إيه لما القوم الليل يصلوا واجتهد الدنيا ظلمت فاجتهدوا إلى القبلة فكل واحد علم علامة كده على القبلة يصلى عليها عشان الصفح الدار يطلع يشوف فلا كده بيصلي كده وده بيصلي كده وده بيصلي كده فشكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الايه فانما تولوا فثنوا الجراه فافادت ان من اجتهد فتحرى القبله وصلى اليه ثم تبين خطؤوا فصلاه ايه فصلاه صحيح ومن ذلك قول تعالى يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم ها هذه الايه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم موده ورحمه ورحمة ولا يقول إن منهم ايه أعداء أي السبب أن قوما من المهاجرين من المكة أرادوا الهجرة فالمرا والعيال حتروحوا سبنا المين حيكتلونا حيعتدوا علينا احنا أنت هنا المدافع عنا والحامينه فمنعها الأزواج والأولاد. الرجال من الهجرة تمكننا الهجرة بعد ذلك فطبعا وجدوا الذين سبقوهم تقدموا في العلم واحد بيحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا سنة واحد السجاي فهم الذين تخلفوا بسبب ازواجهم ان يعاقبوهم فنزلت الايه وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رقيم هذا والله تعالى اعلم صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد. على آله وصحبه أصبعه